リモート・ムンジェケイト・ハイダープは、ベディス・ストトーイフ。 「パパ」「ティアナマン」「ティアナマン」 「お ل ب ب ا ب ا ل ー」「ー」「 نغسل يدك قبل الاكل فالمعده هي بيت الداء فالجسم ان كان نظيفا يبعد عنك كل داء واذا احسست بالشبع وتيقنت فضل الله توج الفاظك بالشكر قائلا حمدا لله لا ت أ خ ذ ه بتعجل تنجو من كل التبعات اشرب ك أ س ك بتمهل اشربه على دفعات لا تأخذه بتعجل. تنجو بتعجل ت من كل التبعات ماما ماذا عنك قولي بسمتك اثارت فضولي أ ما ن انا أسمع أ أ ن اسمع أ انا انصف أ خ ب ر ي ن ي و قولي أ خ ب ر ي ن ي واشكره ولا تتسرع قل بيمينك نعمه ربك واشكره ولا تتسرع فالنعمة تحفظ تحفظ بالشكر I'm s a m